فيه الا ع موعده ووعدها ايا تبين لهم انه عدو لله تبرؤ منه ان ابراهيم لا حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من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 عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا الكفار ولا ينالون من عدو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 رحيم تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه تمكت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا نوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين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 واعلموا ان مخلصين له الدين من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجههم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا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 ذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجره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 خالدون. مثل الفريقين كالعما ولا والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد ارسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا رأي وما نراك علينا من فضل بل نظنكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من الرّب وآتاني رحمة من عهده فعميت عليكم أن وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه ما إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما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 فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من عَذَابٌ عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى جَاءَ جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمَنَ مَعَهُ وما قَلِيلٌ معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرانا ومرسانا ربي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 استخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء آمرنا نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربه معسو رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ قَوْمِ صالحا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 قال لو ان لي بكم قوه نواوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الامراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة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 Kom.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 ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا في مما يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد من قبل وإنا نصيبهم غير منقوص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 في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتابة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 لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى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 الزيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الزيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئن لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترك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 أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال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 سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن ني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما لا آمره ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا آيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن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 اناتون ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك تون به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من ابيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاع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 الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكي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 أخيه إذن جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبيات بصيرا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 وقال هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسالهم عليهم نجر اجر ان هو الا ذكر للعالمين وكأي من